كربك لا تتردد شق طريقك بالعزم راي واحد لا يتعدد تذوب رفيقك في الازمات و أ ش ه د ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا ع ب د ورسوله اما بعد ف أ ه ل ا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب ومبارك الله عز وجل يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات、أجمعين. اليوم مع قرار جريء من القرارات التي أفادت المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها ليس في الزمان الذي أقذ فيه القرار فقط بل وإلى زماننا الآن بل لا أبالغ وأسأل وجل يجعل ليس بل وإلى بل كلت فقط في أجمعين جريء في في فيه مع من أن أقذ عز إن أن ه ذ القرار ا قد أ ف اخذه د وسيفيدهم المسلمين القيامة هذا القرار إلى يوم أ أ ح د عظماء المسلمين ش خ ص ي ة من الشخصيات ا ل م ح و ر ي ة في تاريخ المسلمين ومن أعظم اعظم ل ل الذين حكموا المسلمين وقال خ ف ا حكموا ء ن من علماء المسلمين أنه من من ه هذا الكثير والكثير علماء شخصيات الإسلام قاطبة هذا الرجل أفضل ع ا التابعين وهو عمر ابن عبد العزيز ء بن عبد عمر وهو رحمه الله عمر بن عبد العزيز من عظماء بني أ م ي ة من الذين حكموا المسلمين من س ن ة ت س ع ة وتسعين لسنه ة مية من واحد ا ل ج ر ة يعني سبحان ح الله كل ك م عمر عبد بن ا ل ع ز ز ي سنتين كان وست ش ه و ر و م ملأ ع ذلك ا ل أ ر ض ع د ل ا ع من ر ب عبد ا ل ع ز ز ي ه و أ ش ج بني أمية. يعني أشج بني يعني أمية أمية الذي في وجه علامة في أشج الأشج علامة وجه وجه ج هو ر ح غائر والقصة أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ر أ ى يوما في ر ؤ ي ة أ ن أ ح د أ ح ف ا د ه في وجهه ع ل ا م ة أ و في وجهه شجين يلي ف ي م ل أ ا ل أ ر ض عدلا فقال إ ن من أ ب ن ا ئ ي من في وجهه شج يلي ف ي م ل أ ا ل أ ر ض عدلا و ر أ ى هذه الرؤيا ة بصورة متكررة و ر ه غيره الجميع يبحث عن أشج بني أمية حتى أصبح أشج عن هذا الذي من صلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مرت ا ل أ ي ا م وتزوج عبد العزيز بن مروان بن الحكم رحمه الله وكان مروان القوم ومن الورعين تزوج فتزوج وأنجب العزيز صلحاء الأطقياء عاصم عاصم الخطاب الله الجميع. منها الورعين. بن من من بنت بن بن عن عبد عمر رضي أم عمر ا بن عبد العزيز في يوم من ا ل أ ي ا م وهو طفل صغير يدخل ا س ط ب ل أ ب ي ه إ ذ ا ب أ ح د الخيول يضرب عمر ا بن عبد العزيز في وجهه فيشج ويسيل تسيل الدماء من وجهه فقال أ ب و ه وهو يمسح عن وجهه الدماء إن كنت أشج بني أمية والله إنك لسعيد والله إنك كنت بني عندما كان عنه وكرر الكلمة أشج أمية أخوه عندما رأى شج وجهه الجميع به يبحث لسعيد لسعيد والله والله وصدقت ا ل ر ؤ ي ة التي راها عمر بن الخطاب وكان هذا الرجل هو أ ش ج ي بني أمية اميه ل ذ ي ل الأرض عدلا ل أ قراراته ا ر ج ئ ة ر ح م الذي ل الخلفاء ه هو كثيرا كما جدا عظماء من ك ر ن وبمناسبة ا ا م ف ل ج ع أو كثير ملا ن ا ن س يسمونه خ الارض م س ا خ ل ف ء ا ل ا أنا الحقيقة لا أقبل بهذه التسمية ش د ي ن وإن كنت ولا أقبل أ بهذه ر ا ا خامس الخلفاء ه لأنه ليس ل ر ش د ي ن إنما ا ل خ ا م س الحسن كان ابن ع ل ي ففي ذ ك ر أ ن هذا العزيز خ ا م س م ر بن ع في تجاهل كبير ل ل ح س ر ا بن علي رضي الله عنه كما أ ن في ذلك تجاهل لمعاويه ة ابن أبي سفيان ا أبي رضي ل ل عنه وهو من الصحابة من أجلاء الصحابة لكن عمر بن عبد العزيز عظماء عدلا عمر عنهم أجمعين عمر عبد من ومن لكن بن أنه كان من عظماء الخلفاء وكان من الذين ملأوا الأرض عدلاً كما قال عمر بن رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. عمر بن عبد الجريئة كانت وهو الله وأرضاهم قراراته ملأوا كما كبار شك كثيرة الصحابة الصحابة الخطاب أجلاء لا الخلفاء الأرض قال العزيز رضي الجريئة و ك م القرار ذكرنا كان ه له ملء الأرض بالعدل وكان ت ح ي التنمية الاقتصادية ق ا ل م و ع ن ي والجهادية أشياء ي ة وفعل ك ث ة ج د الجريء في حياتي ا من أعظم أ أ ع م ومن ا ل ل الأعمال ل ا ق ا ا ر ر ل ج الذي نحن بصدده في ح ي ا ة عمر بن عبد العزيز هو أ ن ه أ م ر بتدوين السنه ة النبوية ا ل م ط ر القرار قرار جريء ة وهذا الحقيقة في وهو أ و ل م ر ة في تاريخ ا ل إ س ل ا م ي أ م ر خ ل ي ف ة بتدوين ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة بشكل منتظم وبشكل منسق وبشكل مرتب وبشكل منهجي كما فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله و أ ك ر م الله مثواه ذ ا الأمر, أمر بهذا الأمر لأنه من ضياع السنة النبوية لموت الصحابة رضي الله وأرضاهم لأنه لموت من عنهم رضي خشية ويخشى أن ينسى أن ا ل ن ا حديثا الله الله س رسول وسلم عليه صلى ل ق ر آ ن كان قد كتب في زمان الرسول عليه و س ل م وجمع في زمان, زمان الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم جمع م ر ة ث ا ن ي ة على مصحف واحد في زمان عثمان بن عفان أن يندرس ه ذ ا العلم أو أن يفنى ه ذ ا ا ل ع ل م و ي ن س ى ح د ي ث ا ل ح ب ي ب صلى الله عليه وسلم و هي ذ ا ا هو ل د ن ح ي التطبيق ة ر س السلام ل هي العملي ل ق ر آ ن الكريم والكثير والكثير من ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة في كتاب رب ا ل ع ا م ي ن سبحانه وتعالى لا نستطيع أ ن نفهمها إ ل ا في ضوء الحديث الشريف ا ل ص ل ا ة أ م ر ن ا بها في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة والزكاة الصلاة أ م ر ن ا بها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى واتوا الزكاه لكن كيف نقيم الصلاه وكيف نؤدي الزكاه ة لم يذكر ذلك يذكر كتاب ربنا ا ح وتعالى على رسول إنما سلم مجرد ذكر في حديث القضاء ضخمة غزير يحتاج إ ل ى مؤلفات ك ث ي ر ة جدا ً ليحفظ فيها ولم يكن كل هذا موجودا ً حتى زمان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني 99 سنة بعد الهجرة لم يفكر بعد عالم سنة من المسلمين السنة الهجرة خليفة مطاربة قائد واحد من كواد المسلمين ولا خليفة واحد ولا لم الصورة هذه جمع الحاجة اللي كانت مخوفة عمر بن عبد العزيز الثانية التي من أجل, من أجل ذلك هذا الامر بتدوين السنه هو ظهور الفرق المذهبيه السياسية سواء كانت في العراق السياسيه ب بدأت ل ا د والتي تضع الأحديث وتزور الأحديث على وتزور ه وسلم لترفع أن أين أين أمر من يستقن ناس دينهم ومن من السنة يدخل الحديث الضعيف في داخل الحديث الصحيح يعلموا الصحيحة السقيم بتسجيل النبوية داخل بعد ذلك ومن أين يعلم الصحيح من السقيم فلذلك ل كارثة ا وتصبح م طب ه ر ة ط لماذا وضعنا هذا القرار في القرارات الجريئه ة يعني قد يتخيل إنسان أن قد ذ ا أمر طبيعي وأمر بسيط وأمر له يعني مكرومة طبيعي بسيط له فليس فيه نوع من ا ل ج ر القرار أ ة في هذا ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه قرار جريء ل أ ن أولا ه ذ اولا قرار مبتكر يعني أ مرة يفكر إ ن س ن في هذا القرار ع على م مدار ل السنوات ل ا ا س ب ة فهو ق جريء أن يخالف أن مبتكر ا المسلمون جميعا مدار كاملة فعله على مئة سنة س ق عمر بن عبد العزيز رحمه بن الله و أ م ه الله لأنه والحاجة التانية قرار جريء لأنه صعب جدا يا إخواني أخواتي جريء صعب صعب جدا أ ن تجمع أ ح ا د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه ان ك ل الصحابه ا الذي التابعون. التابعون الذين تعلموا ة فالقرار ص جميعا ا ويحتاج إلى جولة ا ا ل ل س م للبحث ن ل ت ا ب قد ناتوا ل ع و و ج د ا في في هنا وهناك في مشارك ا ل أ ر ض و م غ ا ر ب ه ا ل أ ن ي ج م ع و ا حديث ا ل ح ب ب ي صلى ل ا ل ه عليه و س ل م ا ل ح ا الثالثة ا ج ة ل و خ ط ي ر ة جدا والتي تحتاج إ ل ى ج ر أ ة فعلا أ ن هناك بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة التي في ظاهرها تنهى المسلمين عن ا ل ك ت ا ب ة ولذلك يحتاج الذي ي أ م ر ب ك ت ا ب ة الحديث النبوي أ ن ي أ خ ذ قرارا جريئا في الاجتهاد ب أ ن هذا النهي كان خاصا ب ف ت ر ة م ع ي ن ة ا ل ن ق ط ة دي عايزين نقف معها واقفه ونقول يا ترى ايه اصل الكلام ده لان الكلام ده ب ياخدون الناس اللي بينكر ا ل س ن ة ويقولوا ر س ص الله ع ل س ل م نهى عن ا ل ك ت ا ب ة عن ك ت ا ب ة الحديث النبوي و ي أ خ ذ و ن منها اننا يجب ان نكتفي ب ا ل ق ر آ ن ولا ننظر الى ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة فكيف نرد على هؤلاء اولا بنقول ان ر س ص الله ع ل ه س ل م بعث في ا م ة ا م ي ة يعني العرب كانوا قليلا ما يكتبون هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم فالرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في امه اميه لا تقرا ولا تكتب وهو بنفسه قال هذه الكلمات نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب ا بدليل أ ن هذا الدين من أول آ ي ا ت هو يتحدث عن ق ض ي ة العلم و ك ل م ة العلم هي أ ك ث ر الكلمات ورودا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى بعد لفظ الجلالة العلم بمشتقاتها ورسوله كان حريصا كان المسلمين الكتاب والقراءة بدليل أنه كان مستعدا وحدث بالفعل أن أطلق بالفعل ي يعلم كل أسير ر عشر أن أ من كل ط ف ا ل ا ل م د ي ن ة ا ل ك ر ا والكتابة ء ة أي الأسير أو أو أو شيء سيعلمهم الأسير. هل سيعلمهم الدين أو سيعلمهم الطب أو كده أو كده؟ لا يعلمهم القراءة هل الطب لا والكتابة كده كده فهو ذ ا كان أمر يحرص عليه ليس من الصحابة ك بيكتبوا ت ب و الوحي واحد الوحي ن زمان في ر ا السلام ل القرآن فهو ليس ويكتبون فهو ضد ا ل ك ت ا ب ة لكنه كان ينهى عن ك ت ا ب ة الحديث في ف ت ر ة م ع ي ن ة من فترات ا ل س ي ر ة النبويه ة من ذ ه الأوامر التي قال الصباح الأسلام الحديث الصحيح المسلم يقول لا تكتبوا صحيح عني ومن كتب عني غير ا ل ق ر آ ن ف ل ي م ح ه و ح د ث عني ولا حرج هذا أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث هو حديث طبعا صحيح في صحيح مسلم ويقول أ ب و سعيد الخدري رضي الله عنه ا س ت أ ذ ن ا النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ك ت ا ب ة فلم ياذن أ ذ ن ن ل ب ي و ويقولوا ا الأحاديث هذه أ هذه ا لنا أ ح ا ا د ي ث ك ت تنهى ض ح الأحاديث حديث عن عدم الكتابة كتابة النبوية ومن هنا فلا يجوز للمسلمين أن يكتبوا حديث لكن في نفس السلام الكتابة كتابة فلا يكتبوا الله الوقت رسول يجوز في بنجد أ ن هناك من الاحاديث أ ح د ي ي ث ما ب ل رسوله السلام ك ت ا زمان ب ة في يعني ن ج مثلا أن عبد الله ابن عمر الله العاص ابن أن بن عبد ر ض الله عنهما كان يكتب ي ح د رسوله س ل ل ا ا ما ك ن عنده ا ل ص ح يسمح ف ة كلما تكلم ر و ل ل ل ه ا بكلمة ذهب إلى ص ف ت ت ه و ك بالكتابه ه وكان و ر س ه السلام يعلم ل ذ و ي س ك بل عجيب إن في موقف ج د في يوم الأيام ا ا ل ص ح ة قالوا ل يا عليه بشر يغضب أحيانا في الله ما قاله الله السلام عبد تكتب بشر كل صلى وسلم ورسوله أنت و ك أ ن ا ل ص ح ا ب ة يقولون أ ن ه يغضب أ ح ي ا ن ا فقد يتكلم بما لا ينبغي أن تكتبه ب و م ان لا ي ب غ يحفظ أن ي عنه وبما لا ينبغي أ ن يتعلمه المسلمون فقال عبد الله بن عمرو بن العاص ي س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أ ك ت ب عنك في حال الغضب وفي حال الرضا فقال صلى الله عليه وسلم أ ك ت ب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إ ل ا حق وأشار إلى فهذا م م س ل الفم لا م يخرج ن هو إلا إن الحق حتى في حال الغضب إسلامه حتى في غضب صلى وسلم فهذا هو الموضع الذي ينبغي أ ن يغضب فيه المسلم إن ق ا لانه كلمة ف ي ه غضب الموضع يجب فهذا هو الذي أ يغضب ي ف المسلم لأنه غضب لله عز وجل فهذا هريرة الله عنه وأرضاه إسلامه الأحاديث التي بكتابة الأحاديث ما من أصحاب الرسول أحد أمرت أبو ويقول رضي من أحد أكثر أمر حديثا عبد كان عمر مني إلا ما كان من أمر عبد الله من ابن ولما ا فكان يثبت الكتابة لعبد ع الله بن بن ل الله عنه وكان يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع عن ذلك ولما ع عنه يمتنع عن ا وكان ص رضي جاء أ ب و شه وهو أ ح د اليمنيين رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وكان ح ض ر خطبة الوداع و لا يستطيع الحفظ فقال ل ل ص ح ا ب ة ا س ت أ ذ ي ن ي رضي الله عنه ان أ ك ت ب خ ط ب ة الوداع ف ا س ت أ ذ ن ر ا ل ه ا رسول ا ه ف ك ت ب و الله ه خطبة ا و د ا التي ع خ ط صلى الله عليه وسلم و ف ي أ و ا خ ر حياتي ص ل ى ا ل ل عليه وسلم طلب ه ب ك ت ا ب ليكتب ك ت ا ب ا له ل ل لا يضل م م س ي ن ب ع د أبدا أو يملي ك ت ا ب ا ل ا ي ض له ب ع د خطبه ا ل ل ا في و د ي ث أخرى ك ا ن يسمح ب التي ك ا كان ب بل ة أ م ر ب ا ا ل ك كيف ت ب بين ة نجمع ه ذ ا وبين الواقع أ ن العلماء جمعوا بين هذا وذاك ب أ ن النهي عن ا ل ك ت ا ب ة كان في المراحل ا ل أ و ل ى من السيره ة النبوية وكان ا صلى ل ل عليه عن وسلم ينهى ا ل ك ت ا ب ة خشية أ ن تختلط الأحاديث ب ا الكريم ل ق ر آ ن و ا ا ل لم ص ح ب ة ي ح ف ظ و ا القرآن الكريم كاملا、بعد. والقرآن ما زال ينزل بعد فخشى ل ان أ يختلطوا ا ل ق ر آ ن ب ا ل س ن ة فنهى عن ا ل ك ت ا ب ة أ م ا بعد أ ن اكتمل ا ل ق ر آ ن الكريم وتم وحفظ بين دفتين و ح الصحابه ا ة رضي ا ل ل عنهم و أ ر ض ا ه م وعلم الناس كلام الله عز وجل وفرقوا ط ب ي ع المعجز ة هذا الكلام و بينه وبين كلام الله عليه عمر عبد وسلم فلا إذن من كتابة الأحديث النبوية الشريفة حينئذ مانح كتابة هذا من من بن القرار المنطلق أخذ عمر بن عبد العزيز القرار بتدوين السنة النبوية وأعلن ع ذلك ل ل في ا ا ما ل ل ولم ل إ س ا م ي يعترض ي ع هي عالم ع واحد ولا ا ت ب ن و الايات ح د د ل على ل ة أن ا ج م ع ك ن ي ق ن ع ب ه ذ التنفيذ ا ر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهذا القرار الجريء الذي نفع المسلمين بعد ذلك نفعاً كبيرا أ أخذه ي العظيم الذي العزيز الذي المسلمين هي ي الله وهذا نفعا ما ا ذلك ل عبد نفع بعد بن ا ل ت التي قام بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل رسالة إلى أبي رسالة بكر المنورة إلى واليه على المدينة بن حزم وهو وكان كما يقولون من أ و ع ي ه العلم يعني ك ا ن والي على ا ل م د ي ن ة ولكنه كان في نفس الوقت ع ا ل م من علماء وانظروا إ ل ى ك ل م ة الامام مالك بن أنس إ م انس م م دار الهجرة و أعظم الفقهاء تاريخ ا ل في إ ل امام ن بن ظ ر باكر و يقول ا كيف أبي على ح ز يقول م ا ر أ أعظم ي ت مثله مرؤة ل و ا أتم ح ا ل ا وقال الإمام مالك أيضا ع ن ه كان ر ج ل صدق ك ث ي ر الحديث ف أ ر س ل إ ل ي ه عمر بن عزيز ر س ا ل ة وقال انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فدونه فاني اخاف دروس العلم يعني ضياع لمدينة المدينة انتهاء العلم أو العلم وذهاب أو أول رسالة أرسلها أرسلها رسالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتوارث الناس فيها حديث الحديث فيها فهي أكثر الأماكن المتوقع أن يجد فيها أحديث كثيرة المتوقع يجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات الامام مالك كان يقدم كثيرا أ ق و ا ل ا ل ص ح ا ب ة وكان يهتمي كثيرا بنقل الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أحاديث الحبيب تانية العمال عماله في الشام العراق شمال أفريقيا مكان إنسان ما الله العلماء يجمع يعني أن من بقية في في في في في أي إلى أن يرد إليه عليه أرسل أرسل أرسل مصر وسلم إلى إلى كل إلى كل كل صلى ذلك إلى بعد ثم و أ و ل عالم أرسله وأهم ع ارسله ل م أ ه واهم ل ز ر ر ي ح ه الله والزهري ا ا ل من ت ب عالم ي ن ذ ي ن ت ع ل و ارسله على أيدي الصخابة أيدي ض وأرضاهم ي في تاريخ الله وكان إماما الأئمة ا ل عنهم أعظم من إ ا م ويقول ع ن عمر بن عبد العزيز نفسه انظر إلى عمر بن ن ف س هو انظر الشخصية بن نفسه عمر إلى عزيز يزكي كيف ي هذه ق ل عليكم ب الزهري ب شهاب ابن شهاب ن ا رحمه الله عليكم بابن شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم م بسنة ماضية منه. انظر ض ي ة م ه ا ن الى تقييم عمر بن عبد العزيز الزهري يقول هذا أ ع ل م من بقي ب س ن ة الحديث صلى الله عليه وسلم ف أ ر س ل له ر س ا ل ة أ ن يدون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الزهري ما أحد لم يدون هذا العلم أ ح د قبل تدويني أ م ر ن ا عمر بن عبد العزيز بجمع ا ل س ن ة فكتبناها دفترا دفترا ثم وزعها بعد ذلك على ا ل أ م ص ا ر المختلفة ي عمر ن ي ع بن عبد العزيز لم يكتفي فقط ب ت د و ن ا ل س ن ة في كتاب إ ن م ا طبع من هذا الكتاب أ ك ث ر من ن س خ ة و ب د أ يوزع هذه النسخ على بلاد المسلمين في مشرقها وفي مغربها لتنتشر ا ل س ن ة النبويه ة ن ا و هنا ك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رضي بن الله وهناك ر ح م الله لم ي ك يعمل ه ذ الأمر ب ش ل أفاضل العلماء وأفاضل الرجال عشوائي وكانت إنما كما ذكرنا كان يختار أفاضل العلماء وأفاضل الرجال وكانت هذه أهم نقطة. ثم إنه نقطة أهم ثم هذه كان ي أ م ر التابعين رحمهم الله و ي أ م ر العلماء و ي أ م ر ا ل و ل ا ة ب أ ن يفرقوا عندما ي أ ت و ن بالحديث الصحيح من السقيم فيذكر الحديث هذا أن رواه فلان عن فلان وهذا الحديث رواه فلان عن فلان ف ي ذ ك ر الصحيح من السقيم حتى لا يختلط هذه الاحاديث ا ل ض ع ي ف ة التي دست ت على ا ل س ن ة ا ل م ط ه ر ة أ و على ا ل أ ق ل التي هي مشكوك في أ م ر ه امرها لا تختلط بالأحاديث الصحيحة ل ا ث ق ة التي جاءت عن س و ل ل ل ا صلى ل ل عليه وسلم العزيز طلب تسجل الرجال النساء ه عمر عبد بعض وبعض أيضا أحاديث ثم إن عمر أيضاً طلب أن تسجل وممن طلب تسجيل احاديثهم ا ل س ي د ة عمره بنت عبد الرحمن ا بن سعد ا بن ز ر ا ر ة وسعد ا بن ز ر ا ر ة أ خ و أ س ع د ا بن ز ر ا ر ة النقبي المشهور أ ح د نقباء ا ل أ ن ص ا ر في ب ي ع ة العقبه الثانيه كانت اسمها عمرة بنت عبد الرحمن وكانت اسمها الرحمن ناس بحديث عائشة بنت من عمرة عبد أعلى بحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كانت لانها سيده كانت ك ث ر ه الجلوس مع عائشه رضي الله عنها وسمعت منها الاحاديث الكثيره وكانت س ي د ه عائشه رضي الله عنها من اعلم ا ل ص ح ب ه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحفظ أ ح ا د ي ث السيده ع ا ئ ش ة لذلك أ و ص ى عمر بن عبد العزيز ا ل ص ح ا ب ة التابعين رضي الله عنهم وارضاهما قبل أن تموت. وذهب إليها الزهري بنفسه رحمه الله وقال وذهبت إليها فوجدتها بحرا لا يستنزف. يعني ما شاء الله علم غزير فسجل علمها رحمه الله علم فسجل يستنزف غزير بنفسه رحمه وذهبت رحمه مدونته يعني في ثم إ ن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يستوثق بنفسي من ننساش إن عمر بن عبد العزيز نفسه كان عالم من العلماء. وكان إمام من الأئمة. من وتعلموا أيديهم. عمر رحمه ننساش إن بن نفسه كان وكان وكان التابعين الذين فكان بنفسي يستوثق العزيز تابع رأوا الصحابة وتعلموا على أيديهم فكان يستوثق بنفسي وكان الأحاديث. وكان يرجح هذا على ذاك وهكذا. هذه بداية كتابة السنة النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وبعده بدأ العلماء عبد على على عهد عبد يقرأ يرجح بن وبعده سال في هذه كبر بدأ ليث، ابن سعد و ا ل أ و ز ا ع ي وابن المبارك في القرن الثاني الهجري يسجلون ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة في كتبهم ويعلمونها الناس ثم بعد ذلك في القرن الثالث الهجري ظهر م ج م و ع ة من عظماء المسلمين في الحديث ظهر أ ح م د بن حنبل رحمه الله ظهر البخاري ظهر مسلم ومثل السنن ومثل المسانيد ومثل المصنفات فجمعوا ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة وميزوا صحيحها من سقيمها وصنفوه على حسب ا ل أ ب و ا ب وعلى حسب الفقه وعلى حسب ا ل ص ح ا ب ة ب أ ك ث ر من ط ر ي ق ة حتى علم أ ه ل ا ل أ ر ض جميعا كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتشرت بذلك ا ل س ن ة وعلم الناس الدين وحفظت لنا ا ل ع ق ي د ة فجزى الله عمر بن عبد العزيز خيرا على مقدم وجزى الله الزهري رحمه الله على ما فعل وقدم و ن س أ ل الله عز وجل أ ن يكثر من أ م ث ا ل ه م و أ ن يعز أمة ا ل ل إ س ا م و الاسلام م م س أسأل ل ي ن ل ل وجل ه يفقهنا عز أن في ن ن وأن ه ي ع م ن ا ينفعنا و أ ن ن ن ي ف ع ا ل م ا علمنا إنه اللي والقادر يذلك عليه إنه و س ل ا م ع ل ي ك وبركاته م ورحمة الله、وبركاته.